قزائن الرحمن تقدم فتاوى الحج. يقول السائل شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة مثلا ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج. فهل يلزمه التمتع أم هو مخير بين الأنساك الثلاث؟ جزاكم الله يا هو قد اعتمر في أشهر الحج. اعتمر في أشهر الحج لكنه خرج من مكة إلى المدينة. الخلاف عريض بين العلماء في هذه المسألة. هل يعتمد هذه العمره يرجع بعد ذلك من أبيار علي بالحج ويكون متمتعا أم عليه أن يأتي بعمرة أخرى حتى يكون متمتعا يعني السؤال في وجهه هو هذا الباب أنه قد أتى بعمرة في شهر أشر الحج وهذا أصل تمتع لكنه خرج من مك على التحقيق إذا خرج من مك فإن أراد أن يتمتع فعليه أن يأتي بعمرة أخرى يبقى يفعل ما قلنا قبل ذلك أنه يمر على أبيار علي محرما بعمرة يقول متمتعا بها إلى حج وله أن يأتي مفردا أن يسافر من المدينة إلى مكة محرما على الإفراد أو أن يأتي قارنا بأنه يأتي, يأتي؟ أن يأتي بعمرة وحج يقول لباك الله بعمرة قارنا بها مع الحج أو لباك الله بعمرة وحجها وكما قلت لا يعتد بها متمتعا إن أراد أن يكون متمتعا ده الفارق أنه سيأتي بها مستقلة ويتحلل وبمكة في اليوم السامن بعد ذلك يحرم بالحج يبقى إذن هو مخير بين الأنساك الثلاثة لأنه لا يعتد بهذه العمره أن يكون متمتعا بها